الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون يعني عبد العالمين تنيا. أو إله حق الله يعني الإله الحق الإله الحق وعبادته بيتكرم بس كي بس عبد العالمين تنيا. بس هو مستحق بأرستنية كيستي مستحق نية وهو إله جبي هم الصفات نافة جوانة كامل ويأت بلنت behende فينا فيك الله أو نافدي الصفات رب العالمين نافدي هم ناف الله ده شوف معنى ناف في, في القرآن سورة في سورة الفاتحة, هم معنى في سورة الفاتحة هل هو رب العالمين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 الذي جعل لكم الأعوام إيه كنت شو لقيت بأباء بونجو حيوان يتشاكلين فأعوام بجناح يشترا وتشلا وبزناء ومرأة أبا هالقرآن بعد قليل وها الجرابيد بيتيش معنا هم حيوانات وها هناك حيوانات إيش هما لينا دا بحسبة شر نوعنا وأغلب جرا القران ده بحسبة شر بحسية هيشتروا شيء لو بيزنو مرن يعني ربع مين يذهبون يت... جوا شيء كريم فهندى دام بقول فوائدي لا ودري طبعا آيات تديش بما يتعاطين بحسية عند الحيوانات تديشة كريم لي منها هندى كل واحد بقول ليسيار بمن كهينا ليسيار من كهينا ليسيار من الله هيشترن نفوانا ده بس شيء ليسيار من How would you build the land nakali to between us? Why would you use this land? 單 dark but at least the other land Take one through your words Then you just cried, it hadn't become a land No, you turned it up and behind it This is the night over again the sea can see how come I use something Without local인지 You come to me as أربع مئة شايكرين آه عش درامي دينا وتقعود يد أربع مئة شايكرين بودل لسياربن وتعرف يعني يعني كنا وإرادة لتركبوا منها يعني هندك الوامر دي لسياربن كا حيشترن الواتشار نوعانا أنعاما بس حيشترى لسياربن ومنها تأكلونا وهندك الواج قشتوات هون هندك الواج كون هون طبعا طبعاً قشتوات تدخارن حمار رب العالمين بميد حلال كريم ولكم فيها منافعو وقالك مفايدش بخول فا حيواناتنا الأنعام والجرن طبعا هر اول نجبوتش دیگه کاری ندار، با قربانیه، با زکات و با قربانی هر اول نفتن دیگه کنند که و عناب، ولکن منافع يعني یعنی همکوچک مفایدهشه نباز بوده که گوش دوام کن و لیسیار منافع او یعنی شیرینه کن و اول میپره بخو کارتینن، بخو خریه بید، و کی مرا خریه بخو کارتینن و شلوپید کن. جذوا بقو كاتين إنه وجت شبو سارينش نبي إنتو هالشو لكو بيت ولاكم فيها منافع يعني قال لك مفايدة رب العالمين جدنا نافح ونادنا دا ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ونقود بقو ليسيار ببن يعني يانش ليسيار بقو لي سياركن لتبلغوا عليها حاجة داب جانا بيجشتي هونقول دا نافذ ليقود بقو يعني هيك يبغوا دنا مسافر الفلان اونده فلان اوهی هنده چیتایی اونیه ده بنا فلان جهی اول نف دل خود رو داناید اما هم بشه ده بخوا سبب واح حیواناتا نه واحش دارا نه اونیه ده بای چیتای خوگهن او خود رو حسکن و دل اونگو به خوش به دکتایی مو چو به سفر بچن بس بیاد نشه بچی ساره <سؤال> <صحة> سير ساره ونيا ساره ساره ساره كم ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره عليها ساره في صدوركم. ساره ساره عليها ساره ساره ساره ساره ساره ساره ساره هذا يجب جاكرا، اما رب العالمين من يذكر أعتقيدات بجيد، هكهم كبيات شبهنا، ينهم هم قبضات ضابية، ينهم كناس ينهم بجهش من يعني، عليها حاجة في صدوركم، يعني دابو خبنا واجي أو جهنود فيت ودل يأخدهم أبو خدانى، أبصانى هم رب العالمين كم شكرون يا رب العالمين بك. وعليها أي سر بشتر حيشترا وعلى الفلكي وسر سفيناش حيشتر الصحراية وسر عرضي وحشكاتية والسفيناش الكيري الناف بحري ده تحملون هم بخولي سياربن وهليتين سياركرون اشتغولي سياركا و يريكم آياته جهر هوش رب العالمین نشانه مازنطیا خونی شانگودت و دنیشانگودت هتار و جا قیامت. فشته فانه و نیب سفینا شبانی دمایی نوکاش، حیاره تاین و سیاره تاین قطاره تاین و نه دلش تیهات یه داری کمر و به بیت و بیشی نه ولی سیاره بیت. اشته هم چه مرویه چکین. اما کی فعقل دو ام روی؟ من رب العالمینی. کی افشیانه دو ام روی؟ هرب العالمینه. اما موبنده بعدی تو رب بکه. مرب العالمینی. هرب کناف و آیات ادیش دارم برمش و اخلق مالات علمونه. جای لحاظ و جلش شدی هیچ چیکرند. من رب عامیده چیکد. هم که نزاران نشوند که علم زانی پنیا مکانابینیش بودی واقعی. اما ما دید ونیا. و هو رب عامید آیات خود مرورید. بلندش مرورفخته. صیاری واند بیده که بجید. نسبحان اللهی لنا هذا نه ده مرحله ربع عالمی که رب از بحث ربع عالمی که بیکیماتی و بعیدی ویرا بی آب و ماف حیوان افسفینه، افسایاره، افتایاره چهکی مسخارکی. و نیا ولی که دوام م جایی که عوی مدفه ما باتجایی که جالک دیده. يندمابات من دك كيم ونياب وقت اي تي ام بينه ديبين يا رمشت مد و قيناجي كي ديمابات بين وما كنا له مقرنين يعني ان ناشيان ابو ناتشيك كين بخينه بندس بو ومن ناشيان ابو ناتشيك يعني هك كنا بو تقواته وشيان ومازاتي رب العالمين ابو قوم وببل والبو حيوانال والبو سفينان هشتك هيميب ويبوم اوقات ولكرينا وی عقل دوام، ویشیان دوام، وی فذره دوام کام، واشن آتش کن. جر و ربعم و یویی کم آیاتیه، آیات نشان مازنطیا خود انشام داد. دا رب العالمین نب دلم دم مازن ببین. و دبزانی آو تنه بی مخلوقات آن و بید يا الهي و دبزانی آو تنهش حق و مستحق عبادی بس بود تنه دیتا که. فاية آیات الله تنکرونها. يعني كيف هي آيات خداية؟ كيف هي نشانة الماضناطية العرب العالمية؟ هم إيماناً فيناين هم إنكارية لتكفة هم بادياً فيناين يعني أولي من روح كيف راز بيتو خدا العقل بيتو يدرس بيت يعني إنكارية وانا حرا ناقت هكذا بشترون أولا همه آيات كنا آيات الماضناطية العرب العالمين و همه نشانة سرهند كورا العالمين همه مواصره بس همه استحق عبادت يوم و عبادت ده بخداية كنت أولا دی حقیه دي و راستیه بد، دی اینکار یا فا آیتا نکن، دف. اما دل دا هر می هی کار که او چه که که خدا نوار نعمتان همه رب العالمین تنیه چونکی همو کسک او باشتانه بین دزاید او شلاکه یا شلا رب العالمین یا چجا شلاکه چجا شلا مروبان یا چجا مروبان, مروبان. مروبان. یا چجا همو اف نعمتنا عليك رب العالمين وكما ماضيكم من نعمه فمن الله انه كشف دبيش ديور قد رب العالمين, العالمين سر ما هجمهات الناس قران حديثا بس عن الله كشف فأي آيات الله تنكرونها فَأَنْهَدَ رَبَعْمِلْ حَمْوَ أَقْتَهِجَتْ كَتْ وَيُرِيهُمْ آيَاتِهِ آيات من القرآن ده, ده. الحديث اللي عم بيسام الله عليه وسلم فش تنجبو مهارش لا دهنش علمية يعني طبعا هاي بقوة كعلم كشفنا كذيش موجب بس العلماء عم شبكين بس با هر گل هنده داشت رب العالمین و نیا ده مروفیش و نیا سر واشورانا حل کتوب و دیار کرده اشتو و یوریکم آیاتی فا ای الله کن کرونا چه آیات رب العالمین این کاریه بد کردون ایمان پینا اینا؟ نیا هر کسی که خدا عقل بید ایمان دیوانه همه اینید مشرکت وقتی به عنبری الله اللہ و عبادت صلی اللہ اکتر ایمان واشورانه ها بود نیا بودی اوه همو که چی کرین خوده چی کرین عردا عث بحر ابها مربع میشه که که بوده ابها مت صادت ابها مت مرنید ابها بارانی اندوана ایمان و هم همچون یا واچبو یا واو این کاریا هند کر کربعمی الهه کبتنیا وی حقه نیو عبادت را بود کبتنی به شريك هندک کس کرنشیک وندک مخلوق کرنشیک جرب عامین عبادتی دار. افلم یسیره فی الأرض مربع مین بجید بسیار کار مرویت کافر و بحثي همو كسا كي دياش يبج ما او ناهينو بچند عرديده و سفرا نا كند عرديده فيانضو دس احكني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ديمايكا عاقبة يعني ديمايكا ديمايكا وا كسا كبو اوهد پيشي وا او مشركو او مرويد كافر اوهد بيشي مشرك المكهي ديمايكا وا كبو واحده وا امام تهم برد و این کاریو و آیاتو کنید خود اینو اینو خواده و عبادت به خود ابتنه نکریدی یعنی هرم بخو سختنه چونکه او همون را اچاند که بون؟ را اچاند مکه بون؟ و سر را او ها بون؟ و قرائشی ها بون؟ وقتی چون شامه و چون یمنه و چون سفره خود کرن؟ چون بون سفرانه؟ دا تنش و قومانه را چند که اویت رب آمیت و هلال ببین، اما شنوالت ما بون؟ و کی قومه أبو د علي صل الله عليه يا رود علي صل الله يا شعيب علي صل الله عليه وسلم أذانا النفس فلقد أبديت فهند ربع مش أفلم في الأرض ما أو نهين بتشن عرديلا يعني بلا بلوبشن يا وبلوبشن سحكنة فينظر د سحكنة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ديمات وكسرت تشبوا أبد إيمان بأمبره فن يعني إنكار آية خلقك لي كانوا أكثر منهم الجمالة في تربون قريشية ماكي نعم قلق زور تربون وأشد قوة وجسم واش قما تربون الكافرية القريشية وآثارا في الأرض شنوارت واش بتربون أو خاني أو جيو أو عرد أو رزد دستي فاكا في الرناد بيش قريشية قلق زور تربون الكي يلوي عردي ويجي أبيت دستي قريشية دا وكانوا و من الجبال بيوتا فارهينا. فارحينا هل بك ربعان مشتوى چيها تراشين و خاني دا چهت کرن؟ خاني بماظن الناف چيها دا چهت کرن؟ هل هو بس بو بس بو خوشي بون، بجواني بون هل هو مجمع تاج بس بو خماظن کرنه بون و خوشي وقالوا من اشد منا قوه ابيكيب الموتين هذا هو عفوا عاد قومه يوجب عليه صلاه واسن عفوا واغدي لكس الماء وقاتني 400 قال لا قوه داب وياك وجسمه تو قال فما اغنا عنهم ما كان يكسدون شو فايده هو او عملي واكلي عرض ورزت وخانية وقوة كيف حيث التي احتجت هي عذابها رب العالمين هي بها كيف حيث مرمي نالها مرمي جن مال هذه جن قوات نبي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم استاد جواب دادی نه پس مال وابه پس بچی که وابه کاملا گله مال ده وام رو وید کافر گله بچی که داینه جوای خوشگلی حال وای الله لیو عذبهم بیا فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرنه. علمنی بچه افند مال دایه افند خوشی داینه لیو عذبهم بیا فی الدنیا. عذاب داده وی مالی کرده دنیا دا گله خماد به که مال هبید؟ کیم که هم اگر زور مال هبید تا زور تاییم یعنی تبیار جیه که باش بودانه یعنی باش حراسیه لب کهی صبای کار مال تا تب بر تبیار توچپ کهی خما پوی، یعنی با چله هاد، با گوشیه، همه که و خما نه و آجزیه نه بر هنده اوه چو فایده مرووینا داد ایمان نبی تو عمل صالح گل به هندو د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 اباعه می‌های بحثی وقت کرد. چون خوای برایت الوه ولگان، آوکافریت پیش این دو. وقتی پیامبر بچوین، بالبیناتی. آن نبود پیامبر، چون معجزه دینه بند. نیا پیامبر بچه حال دوباره ایمان بینه بینه. نه اینی چون نه را خیر کی. آو جهنمیو داست کرد. همو معجزه رب العالمیه دینه. هند بالمعجزه دینه، و خالق زاید افتیه و پیامبر خودیه. و قناعت همو خالق فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَقْتَ پَيْغَمْبَرِ الدَّوَاحَاتِ دَوَاحَاتِ النَّهَارِ كَمُعْجِزَةٍ وَظَنُّوا بِحَقٍّ وَرَاسِيَةٍ وَهَمُّو رَأَى حَقٍّ وَرَاسٍ بِغَمْبَرِ الدَّوَاحِ بما فَارِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَاقَعُوا مُنَاشِكًا إِيمَانَ پَيْغَمْبَرِ كُنَيْنَا او بيجعلني او والدي هيك على المادنيه ابو فاريح بما عندهم من العلم او علمي والدي هيك ابو كيف واف علمي هات ابي والدي هيك او المادنيه كانوا قال لك قال و جا فرانکس خارج کالیا، فرانکسی ماجستیرایی، فرانکسی دکترایی، فرانکس پروفیسورا، و جا هر علم که همیتی دنیایی، اونا بر علم خوی دنیایی چنین کرد دیپیگانبرانشون فریح و بی معود، دام چهترین. چطورم دیوی؟ اومد نصیل مخاندی؟ ای دی بیش از خارج کالیا، ای من ماجستیرایی، ای دی بیش از دکترایی، ای دی بیش از پروفیسورم دعی خونایی يا القرآن والسنة الجي. ده هنا الدين بما عندهم من العلمي. طبعا من باجتشار انه هنا كهما او أو بيجوا علم الدين يا الله ده مازن هناك دي حقيقيش ودي بيعم بياكلش. جالك المسمانة أبغى لها ديهاي، تعلمك إيه بينيابين لهاي ديهاي، تعلم دولمان في في ما لها ديهاي، في بينياف مروفة دعياخونا ينددي شيء هاي مش ما من درجات برند، كلا كاستي تغيره، حتى نغيره مش منی می‌روی پیدا می‌روی آزارکنیم. همون کیبرم رو فدایی خونه ای دنیا دی شریعتی که دی دینی خودشی، یا خوراب ما هر نمذگفت اونیا، تحقیق ما می‌روبب کن که بین دو رده دو، و کی یه جاهل و و کی علمداریه. آمری نبودی و نیومان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. و دی مذگفت یه چیکری بود که و نت بچی عباد خودش داره آکی، و نت او قوم پیشیم وقتی پیامبر ما بچون و ایمان پیامبر خوناینا برچ بر وی علم دنیای او بر وی مال خوی او علم واهی تجارته ایمان پیامبر خوناینا دیوانه شون فریحو بی ما اندهم من علمی ملوش جرنا بیفاع علم دنیای والمریب کن ملوی کبرل او ملوی فیدرکن والمریب کن ملوی خوفره دین كان والمریب کن ملوی دیکن دین خدا چیج وابوما على ميدنويه والمكره ككبر ليم يفيداكم منو بير كل دين خوده منو بير كل قرانه منو بير كل حديث بي عن ابيس الله عليه وسلم منو بير كل تقوايه افهم كيف على الممر افهم من رجعت يا مد بهيذا عذاب دنيا افعل ماضي بدا سببه قني بسريان مروبين دنياي واخره افعل ما مر العالمين يجوت يمد على ميدنويش راكدام ابو خنين كوان بيتش لبي وان بتر بي خدي بينناسي وفي السبب الهنده بتر امني ذيكي رب العالمين ببيني إنما يخشى الله من عباده العلماء رب العالمين يجد كي أفتر همال خلت تسي مروفية عالما دختورات هكا دختوراتي أخو بخيني تو تذيو دختوراتي أف علمي أو تخيني تذيوال ملكتك فتر خلت ببناسي وإختي أغان آلاتانه همه قيانه مروفية تبيني تو الزاني تو باريح جشو لك که پتر مازنطی آبعلامین نه دلایی دازود بید و پتر بیت خوب چمنیت بودین آبعلامینی او عبادت خودشتر و مهندس هگ بید هر موظفه کدی بید یان هر علمه کدی بید که علم دنیواینا همون تیوالمره که می‌رفت که پتر خودو خودش چمنیت پتر مازنطی آبعلامینی دلایی دازود بید هم انشی دوستی علمای والمن کرد از دین که افتاد دین خوده گفتیم زانی دنیا اون عادته به شيء ما بيعرف يعني قوم به شيء ما هلال بن سرا بهندي جاشار بن طبعا مين بيستماه هندي شوتيوانا فريح بما عندهم من العلم يعني كيف هو هذا ومازن ترقوي علمي مول لهي وبسبب هندي تعوده دي دين ياخذين وحاق بهم يعني نزل بهم وحاق بهم يعني ساروا هذا خارده ودوران دور وهم هذا شجر ما كانوا بيه يستهزيونه او ترانتوا بيت كري نبهيني وانتبوا حديثة قبي عمليت بيجي سالله وعسن لسي زائبه كان, كان. لسي زائب عذابه قبريت كان سي زائب رجاق ياملت كان سي زائب صاغنه كان بشتي مرنيت جابا عملي بيجي دي وحاق بهم ما كانوا به يستهزيونه او دي هيت بيجي بسا روهيت اخوالي قبريو عذاب ومحشر وعذاب والدنيا ابواب تش بيدري واستهزاء وترانه بيدري بهند مرودا بسرماج جو جانبي بهنديكم سرما و ایمان ببینید عمل دین خودت چه ناجب کین ناسیزه به کین استهزاء الله عليه و سنت پیغمبر الله علیه و اب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ربعهم اللي كت كت بلعفنوا بالاستهزاء بدين كامل لبق عذرنان طلبوا من نازني وطلبوا من أز عصبيهم نازع زب يا بس ما خديه بيهامبريمي عليه سلام وسلام ودينه قران قرآن وسندات بهامبري تفانا طلنا بيت منو مكتبي نيا ابي كان كدرجوبيل بيه بالانترفيو الوي مؤثر بيه نبيت بشط اول موكه سمد من هويت السجنه ده قبل ما نكتب اما جرعه ده ترى انا مسيزا يكاد ربي هموم المواك ربي العالمين يكاد يا ان في امبرق قديك كان عليه صلاه وسلام يا اخف رب العالمين يكاد يا سنتا ابي امبرق صلى الله عليه وسلم كان شهر وحيه لرب العالمين ياتي اباوي واشتنت كان وحاق بهم ما كانوا به يسازين اگه هر سریهندی برداومد دیت سری واش دخارة چطوری میشیم سری واها دخارة همه گویا بگم برات کو کنه بر ارزش کلماته که کیل برهات گفته ما بید عذاب ما بینه این را برامون همچیله کردند همه یلگون یک دیگر قومی نو حیط طوفان یه دیپ بریسی یه دیپ هر یک پیچیله تاراهلان هواهای که حال هر یک هر قوم کرامعین که عذابه کلی کردند نه لگون دنیای ولعذاب آخریت اکبر وهو تقول رب العمس والعذاب والآخياتي أشدو فعذاب والآخياتي شكرا مصرا وتنترش خدنا همه بيجي بجي بومات بجي دي أموكي واناكين أو بجتواكري قومت بيشي ما أموشويناكين لخدوا أو سلمات أو بسروهاتي فلما رأوا بأسنا يعني وقته ووا قومنا قومت بيشي پيغمبر الله عليه وسلم دجمناتيا پيغمبر الحوكري استهزاب دينا پيغمبرنا كلي استهزاب وقت عذاب بهاتي ووقت شرحو فلما رأوا بأسنا يعني رأوا عذابنا أو عذاب رب العالمين بواينا خلوا قالوا آمنا بالله وحده هنجي شبوتين هنجي تما إيمان وخدرتني عيننا وكفرنا بما كنا به مشركين وكثي ما كفريني وكاسوك الأبمات كنا شريكا رب العالمين هنجي والله ما إيمان وبس هبا على مينه هم سيده بس أوا هوارا مرويتك بس او شيء فاي مروي بس او نحوش أسهل بس أوا فائدات جهنتا بس أوا بس هي مرويتي في كان جي فلما رأو بس سنة هني اللي يعير ستين نبي بدك هم أفاد من رب العالمين، أفاد مواسد منا رجاء قيامة رب العالمين، أفاد من خلاصنا بعد الجحيم، هم أفاخر من الدنيا هداكرين، وهذا كان جيد في هديهم كل بركة، فلما رأوا بأسنا رب العالمين وقتها عذاب جديد، هنجد شجوت قوم بيشما، قالوا آمنا بالله وحده، وينكشذ وابن، فرعوني وقتها عذاب ديتي وخذق النار قابلا. وعذا بدأت شكوتي قلت آمنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بني إسرائيل قلت من إيمان أن شو إلهين إلا كنبي إلا أبن إسرائيليا إيمان فينا هذه إيمان إنها بس فايدة بكار من شو فايدة مناكا من شو فايدة مناكا ربا عمرت آآ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لأندي تسرشيان وخبر وقوة وخبر وتعذاب نديتي وني تفسيرنا كليا الكفر و الشرك و الظلم و التعاديا فكي لو كتب بجيهون يا دنيا و جيانا فاهمين تاع افساد و خراب يا كدي لو كفايدتنا هذا انما البرامج ليس التوبه للذين يعملون سيئات جتوبه وقبل نابت ايمانه وقبل نابت اي غنحت كان حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت انا هذا تشوفوا هذا مرنيد بيننا هذا ثابت بيننا هني لك بجد اللي بيج من توبه نگیدم جز آریا ولشی اخیر چو پچ نابید ولی چو پچ نابید سعیدی چو پچ همه مرد عالمین پچ نبودیا رب خودم ایمان تنم تاینا بس هر عالمین ونیا شو ولیستی توبه دو چه قابل نابی توبه واقعی نابی ایمان واقعی نابی پشتی هر مرویک عذاب دید ملک المودیت مرندیت هدی توبه اپ که ایمان بنه شفدم رو بیناده فلولا کانت قریه آمنه فنفعها ایمانها رب عالمین چو قوم او چو جیاو وأهل تبا جرا بشتي عذاب ديتي وإيمان إناي إيمانا فايده فايدا وندا قد إلا كنبيد إلا قوم يونس بس قومك نبي قوم يونس عليه الصلاة والسلام لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا واختي إيمان إناي رب العالمي ما عذاب تلك السرورة أما بكسي ديني أبا السنة رب العالمين ناف ديني هر کسی که ایمان نه اینید دنیا ایده و دشمنتیا دین خود ریکت و شرکی رکت و کفری رکت و خرابی رکت و حتی کنجی حتی عذاب دنیت فلما رأوا بسنام چه عذاب که یا عام بی دربر آمی بدنیت و اهلی مجیان عذابکه که آتش بی یا خازب سر را بی قلب دن نه بانی دو تا خاره علیداچو خاره هر عذاب آخریان یا خازب یا وقت ملک الموتید بینید خمر نید بینید اول کسانی وقت هندی ایمان بینید اندی بیش از بریم اندی هنگی ها واقعا خوب خدا بعد بیش من شروع بنیم و از خود و معتقدیم غاصت اندی رب العالمی بشید فلمیکویم فعهم ایمان هم چه فایده منادات ایمان و توبه و اخلاص و اندی فایده منادات اندی همون کسایی ایمان اینی هال کسای شرک کریم رئیکری و رب العالمی عمود ایمان ایند ابر رب العالمی نکات بیش دما اند بیش دما هنگ وقتی لنه كانذي حالتي واحنا نقفنا في حالتي لنناقش فوائد النار الدنيا شو الفرق ما بينا وكنيه والبيش الدنيا هذا شركاء تاع الخرابيط تاع بيء بردوام ليس ووال بيت ديار كرم وحاقبها عذاب او نجي شوف وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم ياابا نجي شو إيمانه وشو فايده وناده لما رأوا بأسنا واختواة چلته واختواة عذابه هرتسك عذابه منه مرنه منه پشتهم إيمانه منه توبيركت شو فايده منه سنة الله هذا قانون خده بن يعده التي قد خلت في عباده خلت يعني ما مضت ربعا مين أبا نفع عبد خده خده بنه سنة بس قومك يليش لكريب هذه السنتين ونيارا 400 دولة قومي كابو يونس عليه الصلاة والسلام كاسدي ونيا نأزو نتو نقومي ماو نقومي كيشنا كاسدي البني سنتين تري أي قوم تنا البني سنتين 400 بري يدريه. يقول تألف سنتي وانفرد كقومي كابو قومي يونسيبو. أما 400 كاسدي نبري كمروف مرددي. في عباده. و خسیرونا دیگر کافر ونا. وی وقتی وقت عدالتی، وقتی مرد کیا د خسارت می‌کند، اونا وید کافر، اونا وید انکاری آیت خدا کند، وید انکاری اسناد الله عليه وسلم و سلم، اونا وید شرکت کند، اونا وید بیشی ور عبادتی با خدا بکند، می‌گویند نه، چه در دزدانه. اما همو ولیت خدینا واصتنا ما بین رب العالمین عزب ها و رخ و آدم آدی رب العالمین. این یه عمل ویده چه دی؟ د خسارت بن، دوید ونجي هم خسارتیا مازن د سروانه د اخاره او د پشمانی ژوند د ایمان شینه بس چه فائدنه د فعل میا کو ينفعهم ایمانهم ایمان او تو فائدنه د فعل میا چ فائدنه ونادات مر د سماعل مر د ایمان دار او د دنیا د بری افاله سوي د کو چه ایمان باری پمشت کی وینید رب انیه د خسره هنال ک یا وقتی خسارت نمی‌این کاری اعتقاد کردی، این کاری حدیث پیامبر کلیسالله علی است. ایمان بناتیند، اینگی دخسار بن، و اینگی دبجن یا لیتنا نردد و لا نکلفی به آیات ربنا. دبجن ربی، خزی ماجرا کدی بفتنیاره دام چه کن؟ دام ایمان هم مستعیبینی که بود بید. آقای من قبل کد و قبل نکن. با اینجی دنیا رباعمین نه ایت بدنیاره. و هات نه، بو دنیا رباعمین مذبد امکانی